بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد هُوَ الْأَحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَآمَنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كفر عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداءا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَى الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تصر مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ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 يا ايها الذين امنوا ان تقر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتاسلهم واضل اعداهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم دمر الله عليهم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 صالعات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والنار مثوا لهم. وكأي من قرية هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم afman kan al een bijeenheid van en mamma in geen as en aan hem van de وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً عَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ عَدْتَ إذْ خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أولئك الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ سبعوا أغواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها fannaa luhum ida jahthum dzikrahum fa'alam annahu la ilaha illallah وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ومثواكم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ تُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ تُورَةٌ kamtou en zeg maar in het kwaad, raadt degenen die in hun فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له فهل عسيتم إن توليتم أن وتفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها إن الذين ارتدوا على أذبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأعبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم omdat zij in de kwaadheden zijn, en zij niet weten ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وشاق رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم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 فلن يغفر الله لهم فلا تجنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من